يا بني انها ان تكون مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله 111. إن الله لطيف خبير 112. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 119 ولا تصعب خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور 110 واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير